قال البخاري كتاب الكسوف وكلمه الكسوف قد يعنى بها الخسوف قد تدخل فيه كلمة الكسوف بمعنى الخسوف والخسوب معنى الكسوف وقد يفترقان وقد يفترقان قال الصلاة في كسوفي في كسوف الشمس قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فانكسفت يبقى هذا تعبير ايه تعبير الصحابي فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه قام النبي يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس إذن هنا صلى ركعتين وصلاة الركعتين هنا حتى إيه حتى انجلت الشمس فقال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان وفي رواية ولا ينخسفان لموت أحد فاذا رايتموهما فصلوا ودعوا حتى يكشف ما بكم حتى يكشف ما ما بكم اذا هذه هذه الروايه جاءت مجمله مجمله في اي شيء في الركعتين لانه لم يبين الهيئه صح الكلام وفي روايه عنه قال ولكن الله تعالى يخوف بهما يخوف بهما عباده فان الشمس والقمر مخلوقان مربوبان لا ينكسفان ولا ينخسفان إلا بإذن خالقهم رب العالمين جل جلاله سبحانه وتعالى فالقمر والشمس آيتان بخلاف الحمقى الذين يسجدون للشمس هذه الأيام واحد طالع في الأقصر عايز يعمله مكان يسجد فيه الشمس عبادة الآيه عبادة الشمس والفراعنة ورع إله الشمس اللي بيتثنى بالناس اليوم في مسألة السياحة وغيرهم يقول لك فلان كان إله الشمس فلان كان مش عارف كذا يا أخي تكسف إله شمس إيه بتاع إيه فالشمس والقمر قال الله عز وجل لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه ان كنتم اياه تعبدون لذلك الشمس والقمر في ذاتهما دلاله على أن لهما خالق دلاله على ان لهما خالق لان تحرك الشمس من شروق وغروب ونقص القمر واكتماله دليل على أن هناك فاعل حتى بالقواعد التي يعتمدها النصارى إسحق نيوتين مثلا وكان رجلا كاثوليكيا كان من نصارى الكاثوليك لما بين قانون بأن الساكن يظل ساكنا حتى يأتي خارجا يحركه وأن المتحرك يظل متحركا حتى يسكن فإن سكن فإن السكون من الخارج مش من الذات انتم معايا درس الجيولوجيا الساكن يظل ساكنا فإذا تحرك فإن هناك من من حرك لأن الحركة مش هتيجي منه لأن الأصل إنه كان ساكنا أنت دلوقتي التليفون فصل شحن بالليل مفيش ولا واحد حتى قمت الصبح لقيته مية بتقول إيه صح كذا كلام مين اللي شحن ولو انت قاعد لوحدك ورقيته مشحون انت تعزم البيت ده صح ايه اللي جي في ذهنك لان موجود في فطرتك انت في فطرتك انت ان هذا انما شحن من امر خارج لان البطارية فارغة وفقد الشيء لا يعطيه البطارية الفارغة فاقدة فهل ستعطيك هادة ها؟ الجواب لا إذن حينما تملى إنما يكون الملء من ايه؟ من أمر خارج ده شيء بديه جداً واضح الكلام؟ ده من القوانين العقلية إذن الساكن يظل ساكناً حتى يأتي ما يحركه فإن تحرك فإنما حركته من ذاته؟ لا اللي يقولك هادة مجنون وإنما يكون الحركة من إيه؟ من الغير مفهوم كده؟ والغير ما يصح أن يكون هو نفسه ساكن وما يصح أن يكون هو نفسه ممكن أو مخلوق مفهوم الكلام؟ لذلك الطفل حينما يكتمل فيكتمل فيكتمل تابعوا المسألة دي أول ما تابعوها شايفين الطفل ساكن خالص حينما جاء في المعاد الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله أبنى سعود بوجه الطفل بإيه؟ بيحرك رجلي وإيدي واضح كلام كده؟ حركته دي مكان ساكن هل جاءت منه؟ إحنا بنتكلم قلم عقلي اسمها الضريات العقلية هل حركته دي جاءت منه؟ الجواب؟ إذاً هناك من حركة؟ والذي حركه ليس من ذاته هو مش الطفل اللي حرك نفسه وإنما حركته جاءت من من غير صح كذا يفضل الطفل ده يتولد ويعيش ومش عارف إيه الغاية تم مهين يموت كان بيمشي وبيأكل وبيشرب وفجأة سكن صح كذا يبقى هذا التحرك لما سكن سكونه من من غيره ليس من ذاته لأنه ما أعطي له سلب منه إذن هناك من أعطاه وهناك هو هو الذي سلب منه الروح ده العقل صحيح كذا كلام فنحاكمهم برجل كافر هم يحترمون كلامه مع أن القاعدة دي أصلا أصلا من الضروريات العقلية من الضروريات عايزين نعمل دورة في حاجة دوريات العقلي مع ما تعملش فيها دورات لكن محتاجينها في الأيام اللي احنا فيها دي يبقى فهمت كده المسألة يبقى الشمس تشرك وتغرب وتروح وتيجي ومش عارف إيه والشمس تجري لمستقرر لها يبقى الحركة دي الحركة دي هذه الحركة ووجودها اصلا لابد أن يكون لها من أمر من أمر خارج من أمر خارج واضح الكلام كذا إذن الكسوف هنا أو الخسوف هنا حينما يلتقي مثلا القمر بين الشمس والأرض في مسألة الخسوف حينما يكون فاصلا القمر بين الشمس والأرض الحركة هذه لابد من هناك من يحركها ويدبرها الموضوع, الموضوع ده نفسه عظيم جدا عظيم جدا لكن الناس الله السلام طلع فيها في هذه الأونة الناس يروحوا ويشوفوا يبصوا ويعملوا ويتفسحوا ويخرجوا وفي ناس بتسافر بلاد عشان نروح يشوف الخسوف ده إين ولا يعرفون أن هذه آية من آيات الله يخوف الله به مع عباده حتى ابن العربي ابن العربي المالكي في أحكام القرآن وفي تحفة الأحوازين، يرد على الذين قالوا بأن الشمس اكبر آلاف المرات عن الأرض، هذه المسألة، يعني. في الهامش، يعني. قال ولو كانت كما يقولون أكثر بمئات الآلاف أو أكبر بمئات الملايين، واضح؟ لما حجب القمر نورها عن الأرض والله يكلام صحيح صح? لما حجب نورها عن عن الأرض يقول لك الشمس إيه؟ أكبر مليون مرة من إيه؟ من الأرض الخبر ده جيب منين؟ من عند شوات كفر صحيح كده؟ من وكالة ناس؟ هل خبر الكافر يقبل؟ لا, لا. صحيح كده؟ قولوا بقى وهروا زي ما أنتم عايزين مفهوم؟ فأكبر مليون مرة في ناس بتقولع بالكلام ده تحب الولع بالمسألة دي ولع عندهم ولع بهم الشمس أكبر مليون مرة مش عارف الأرض دي. الأمور دي الشاهد هنا إذن علم بذلك بأنها آية من آيات الله كما قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون إذن الأصل أن الناس حينما يروا هذا إنما يخافوا ويذهبوا في الصدقة ويذهبوا إلى الصلاة لا يذهبوا ليشاهدوا التلفزيونات والشاشات عشان يعرفوا الخسوف إمتى ويشعرف إيه وكلام ده قال وتكرر حديث الكسوف كثيرا ففي رواية عن المغير بن شعبة رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم كان هذا في الجاهلية كان في الجاهلية بل إن هذا المعتقد أخذه الجاهلية من الروم واضح ومن عقائد اليونان أنه إن كسفت الشمس يبقى هنا لموت إيه؟ لموت عظيم أو لميلاد عظيم فكانوا يعتقدون ذلك إن الشمس أو الكمر إن انكسف أو الخسف فهنا إيه؟ لموت عظيم النبي عليه الصلاة والسلام لو كان كما يقول الملاحدة والمنصرين وغيرهم من أعداء المله والحمقى والمغفلين لو كانوا كما يقولون بأنه رجل ادعى لنفسه أمر النبوة والدعى لكذا والدعى لكذا حينما قال أتباعه انكسفت الشمس لموت إبراهيم كان آه صح انكسفت لموت إبراهيم لأنه عظيم مفهوم وإنه كذا وإنه كذا ويجري ويقول هذا الكلام ولو قيلت لأيما أحد لو قيلت لأيما أحد يدعي بالباطل والله كويس خير وبركة صح كذا ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بوحي وهذا من باب, جناب من باب حماية جناب التوحيين فقام النبي عليه الصلاة والسلام لأن التوحيد لا يجوز تأخير البيان في عن وقت حاجة فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذن ليست هذه هي العلة أنها انكسفت لموت فلان أو لحياة فلان فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله لذلك فصلوا وادعوا الله هل الكسوف واجب؟ هل الكسوف واجب؟ فمن قال بأنه واجب قال لهذا الأمر فصلوا ومن قال بأن الكسوف مستحب سيقول لحديث طلحة بن عبيد الله ألا وهو في الصحيحين جاء رجل عربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أخبرني عن الصلاة وما فرض الله عليه قال خمس صلوات في اليوم والليل إلا أن تطوع إذن ما كان من غير الفريض اسمه اسمه تطوع مفهوم الكلام؟ إذن معنى ذلك أن فصلوا هنا أمر لكن صرفه حديث مين؟ ها؟ حديث طلحة أنتم معايا أم لا؟ حديث طلحة صرف إيه؟ الأمر لكن الشوكاني قال كلمة جميلة جدا ها؟ لا لا لا مش لمن شهده أو مين اللي مش يشاهده قال بأن الأمر هنا للكسوف واجب لأنه معلق بعلة فيخرج عن حديث طلح واضح الكلام الأمر هنا معلق بإيه إذا رأيتموه فصلوا إذا فصلوا هنا الشوكاني قال لك, قال لك لا يكون صارفا حديث فلحة لهذا الحديث وإنما هنا الحديث معلق بعلة يبقى هنا الحكم يدور حول العلة وجودا, وجودا وعدما أما الصلوات ما دون الكسوف فيندرج تحت عموم إلا أن تطوع إلا أن إلا أن تطوع زي ما بيقول ابن المنزر ابن المنزر وابن حزم عنده كل ما هو دون حديث طلحة الخمس صلوات الفريضة إنما هو تطوع الشوكاني يقول لك لا جمعا بين المصوص بأن الأوامر الذي جاءت في الكسوف والخسوف انما هو أمر لإيه لعلن الأمر الثاني إنه مقرون بأمر الخوف من الله والخوف واجب الخوف من الله واجب يخوف الله بهما عباده فكيف يكون هذه الآية يخوف الله بهما عباده ويأمر النبي أن يقوم الناس للصلاة ثم بعد ذلك نقول بأنها مستحبة إن فعلتها ت تؤجر عليها وان لم تفعلها لا تاثم معايا فقال هنا الحكم يعلق بايه معلق هنا بالعله الا وهي عله اذا رايتمه اذا رايتمه ف فصلوا ودعوا كلام الشوكاني كلام قوي جدا في هذه المساله وجمع ما بين الايه جمع بين النصوص لا منا صرفنا لان انت كده عملت ايه لما تقول صرفت بقى انت كده رجحت برضو حديث طلح للعشاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله مبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة اتم التسليم ذكر هنا البخاري رحمه الله باب الصدقة في الكسوف وذكر حديث عائشة وفيه بيان كيفية كيفية الصلاة في خسوف أو كسوف الشمس وهذا يرجح أهل العلم روايات الإمام البخاري على روايات الإمام مسلم ويحكم على رواية الإمام مسلم في الكسوف بأنها شاذة فهما ركعتان بركوعين فإذا قام فكبر وقال دعاء الاستفتاح فيقرأ الفاتحة ويقرأ الصورة طويلة ثم يكبر فيركع ثم بعد ذلك يقول سمع الله من حمدا ويكمل كراءة هي دون دون الكراءة الأولى ثم بعد ذلك يكبر فيركع ثم يرفع ثم يزجد فالسجل الأولى والثانية ثم يقوم فيفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة في الركعة الأولى إذن هما ركعتان بركوعين حتى ينجلي أمر أمر الشمس والانكسوف في رواية الإمام مسلم بأنه ذكر أربع ركوعين أربعة ليس ركعتين بركعين وإنما ذكر إيه أربعة وهذا في صيح الإمام مسلم وهذا مما أخذه الإمام الدار كتني على الإمام مسلم وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية وعلي بن المديني وطوائف من أهل العلم على أن هذه الرواية رواية شازة وكذا ابن القيم في زاد المعاد حكم على أن هذه الرواية رواية, رواية شاذة قال ابن القيم رحمه الله في جميل ما قال معايش عام قال فإن النبي لم يكن له إلا إبراهيم واحد ولم يمت إبراهيم إلا مرة واحدة بيرد على من قال بأن النبي صلى ركعتين بركعين في مرة وصلى ركعتين بأربع ركوعات في مرة أخرى ابن القيم قال فإن النبي لم يكن له إبراهيمان وإنما هو إبراهيم واحد ولم يمت مرتان وإمام هي مرة واحدة إذن الكصة مرة مرة واحدة الكصة مرة مرة واحدة مفهوم؟ لذلك رواية الإمام المسلم أنبه عليها حتى إذا قرأتها لا يقع لك فيها إشكال أن هذه اللفظة من الإمام مسلم هي لفظ إيه هي لفظة شازة متن شازة واضح والصحيح الذي في رواية الإمام البخاري والذي ذكره أبو داود السجستاني ومن كتب السنة وأما لفظة الإمام مسلم في صحيح بأنها أربعة هذه لا تصح ذكرتها حتى لا يحتج بها أحد فيقوم فيصل الكسوف إيه أربع ركوان ثم قال الإمام البخاري النداء بالصلاة بالصلاة جامعة في الكسوف قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله نودي أن الصلاة جامعة تلاحظ أننا ذكرنا أنها مرة واحدة صحيح وتلاحظ أن الصحابة كلهم يذكر إيه يذكر شيئا وهذا تعطيك دلالة على أن الحكم لا يستقل بنص واحد وإنما حتى تستنبط حكما لابد أن تصلت جميع, جميع النصوص بعضها على بعض ثم تخرج بالهيئة الكاملة إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة إيه؟ الصلاة, جامعة، الصلاة جامعة إذن كلمة الصلاة جامعة هل يجوز أن يقوم الإمام مثلا صاحب أو مثلا المكيم الشعائر يكون مثلاً عند الكسوف فيكون مكرفون الصلاة جامعة الجواب أيوة نعم ليه؟ هل ينفع يقولها في العيد لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمر هنا وهو الذي لم يأمر هنا والترك هنا سنة والفعل هنا سنة قال باب التعوز من عذاب القبر في الكسوف قال عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب الناس في قبورهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عائزا بالله, بالله دروا بالمعنى من عائشة يعني قال أعوذ بالله من عذاب القبر ثم ذكرت حديث الكسوف ثم قالت في آخره ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر إذن أولا هذا دليل على أن امرأة يهودية كانت ها؟ كانت تعلم عذاب القبر إذن اليهود كانوا يعلمون من كتبهم عذاب عذاب القبر صحيح؟ اتنين وهذه دلالة على أن المرأة اليهودية واليهود كانوا في في أمر المدينة واضح الكلام الأمر الثالث أن هذا جحود من اليهودية جحود من اليهودية لأنها ما أسلمت مع علمها بعذاب القبر في كتبهم معنى ذلك أنها تعلم النبي النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهذا جحود منها لعلمها وكتمها الأمر الرابع أن الرجل الفاضل والعبد الفاضل قد يغيب عليه أشياء لا يعرفها صحيح فإن عائشة ما كانت ما كانت تعرف وبعد معرفة النصوص في العذاب القبر من القرآن والسنة ونقل الإجماع على ذلك لا يعذر من ينكره فلا يقول أن قائل أنا بنكر عذاب القبر طمعها عائشة ما كانت تعرف عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فبين له هنا نعم وقال أعوذ بالله من عذاب القبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله في صلاته من عذاب القبر إذن أنت هنا عندك النصوص فلا تعظم واضح الكلام ثم قال هنا باب صلاة الكسوف جمعا إذن الكسوف صلاتها تصلى في, تصلى في جماعة فلو قلن بأنها أمر مبني على علة كما يقول الشوكين رحمة الله عليه وكلامه قوي جدا أو قلن بأنها تطوع كما يقول الجمهور فكلاهما يقولان بأنك تصليهم في جماعة ولا يقاس عليها غيرها إلا ما ثبت بالدليل إذن لو قلنا بأنها اتطوع ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة العملية صلاها, صلاها جماعة فلا يأتي إنسان مثلا ويقول لك طيب إحنا نتفئ يوم الأربعة أو يوم الخميس ونصلي قيام الليل في جماعة كما جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف يقال العبادات لا قياسة, لا قياسة فيها فقال هنا عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر حديث الكسوف بطوله ثم قال يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك أي في مقامك في الإمامة تناول النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يتناول شيئا ثم رأيناك كعكعت يعني راجعت قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة وهذا دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة موجودة الآن موجودة في الساعة التي نجلس فيها الآن لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران قال فتناولت عنقودا ولو أصبته يعني لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا اللهم رزقنا الجنة قال وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير إذن الكلام ده ورد في صلاة العيد حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يذكر النساء ووارد هنا في صلاة في صلاة الكسوف ولا تعارض بينهم ولا تعارض بينهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام هنا وقاله أيضا في, في صلاة العيد قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان وكفر الإحسان وكفر العشير عند الخوارج هو الكفر الأكبر المخرج من الملة وإنما هنا كفر العشير هذه كبيرة ومعصية وليست بكفر مخرج من الملة قال لو أحسنت إلى, إحدى لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كل ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا ما رأيت منك خيرا قط إبقى هنا أمران يبين النبي عليه الصلاة والسلام منتبه لهذه الدلالة يبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن أكثر أهلها النساء وأكثر أهلها أي النار النساء بسبب كفرهن بسبب كفرهن العشير لكن هذا سبب من جملة من جملة الأسباب اثنين النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الرجل انتبه أن يطلق المرأة إذا كفرت العشير ما قال فإذا رأيتم ذلك فطلقوهن مفهوم؟ وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الترمذي لأن هذا عندها فالأصل أنها تغير من نفسها طاعة لربها وأمرك أنت أن تصبر عليها حتى يذهب منها ما هو فيها فقال كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر قال دارها تعش بها دارها تعش بها دارها تعش بها ثلاث مرات دارها إذن معنى ذلك أن هناك خلق منها وأشياء منها ينبغي ألا تقف عندها وإنما تمررها وتناصحها دارها تعش لأنك إن وقفت عند كل شيء للمرأة ستطلقها وأبل ما تطلقها هتتبعها <تصفيق> واضح كلام فهنا الرجل ابتلي, بي ابتلي بالمرأة بالزوجة إنهن خلقنا من ضلع وإن أعوج الضلع أعلى فإن أنت هممت لتقيمه كسرت وكسرها طلاقها وكسرها طلاقها دارها تعيش بها دارها تعيش بها دارها تعيش بها واضح هذه نصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عما يذهب إليه كثير من المسلمين اليوم كتب وينفق المئات والألاف يجيب لك كيف تعيش الحياة الزوجية الدكتور ستيف ويلز يقول لك كيف تعيش الحياة الزوجية السعيدة الأستاذة فتكات تقول لك كيف تسعد المرأة زوجها وتسعد الرجل وكيف يصبر عليها ونحن ومش... ملنا بفتكات وبويلز ونحن ملنا بالناس دي النبي عليه الصلاة قال لك شوف أهو حديث حديثين ولا ينطق عن الهوى مش فتكات لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام ويروح يجيبوا كتب لكفار ومشركين وناس ملاحدة ويقرؤوها مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لي خلاص دارها تعش بها دارها تعش بها عندها خلق عندها أشياء عديها خلاص يعملين لكبات شاي ممكن تروح أصلا تنام افهم الكلام كويس جدا ممكن تروح تنسى ده في, في خلقتها مفهوم فالاصل انك اين بتصبر معها بتصبر معها ده الاصل فيها الصبر لذلك قال جعل الشرع شهالة الرجل بمرأتين ان تضل احدهما فتذكر احدهما الاخرى دارها تعش بها ممكن مش عارف ايه يحصل مشكلة تلاقي صوتها علي مفهوم انت طبعا بقى سبع السبع مفهوم ازاي تعال اصدق علي ده انا بشغل تلاتين واحد في المحل زيك كده يروح مديها ألم فروصية مكومها فانت اللي هتصرف في العلاج مفهوم لا الموضوع انك ايه لا انزل انزل ليها, انزل ليها. مفهوم وعلمها وعلمها وعلمها وعلمها واصبر عليها واضح الكلام؟ هذا هو دارها تعش بها لأنك لو وقفت عند كل شيء لن تعش بها ستطلق واضح الكلام؟ افهم المسألة دي ثم ذكر هنا في حب العتق وأن يعتق في مثل هذه الأمور والصدقة والذكر ذكر الله عز وجل ثم ذكر الجهر في الكراءة في الكسوف إذن في مثل هذا اليوم حينما يقع هذه الأمور الأصل أن العبد إنما يتقرب إلى الله بما يستطيع فالنبي ذكر الصلاة وذكر الدعاء وذكر الصدقة وذكر الاستعاذة الاستعاذة بالله من عذاب القبر واضح. فأنت حينما يأتي عليك هذا، لا تنشغل بأي شيء مطلقا، وإنما الأصل أنت تخاف وأنت تنشغل بذنوبك بالاستغفار، وبالتوبة، وبالزهاب إلى الصلاة، وبالصدقة، وبالطاع هذا هو الأصل. مش يروح يفتح شاشة، ويبص يشوف مش عارف إيه، طب هتكسف أتكسف إمتى؟ هتكسف الصاع 4، ويروح مش عارف جابين لك بقى في التليفونات ويجيب لك على النت يقول لك الصاع 4 مش عارف إيه، سيشهد العالم ومش عارفه كلام الناس الغافلين دول وإنما هي آية يخوف الله بهما يخوف الله بهما عباده هنا مسألة الزلزال آية من فعل الله مش إحنا قلنا إن الأرض ساكنة حضس التراب الزلزال إذن هناك إيه يبقى التحرك من إيه من خارج ليس من ذاتها هل إذا حدث, حدث زلزال نقوم نصلي ركعتين ها هل إذا حدث زلزال نقوم نصلي ركعتين الجواب طيب لو قلت لك إنه قياس مش أقول لك قياس مش هقولك قياس عشان عارفك تقول لي لا يا جزء القياس في العبادات عارفك هقولك مثلا ايه النبي عليه الصلاة والسلام بيّن العلة يخوف الله به مع عباده يبقى الزلزال هنا اشترك في العلة دي اشترك في العلة هو اشترك معها في العلة هوا فإذا اشترك معها في العلة يبقى اشترك معاه فين في الحكم هم اتفضل ممكن حد يستلفت لي ماشي ادي عموم ثاني اهو ادي عموم ثاني اهو هل ينفع نصلي في زلزال ها. لا ليه النبي صلى خد بالك انا لفيت لك برده ايه من ورا كده ما قلت لكش القياس عشان تقول القياس في العبادات ما ينفعش بس انا برضا وقعتك في القياس طب ما انا قلت لك العلة مش انا جبتلك العلة. طب ما هو دا القياس مفهوم لكن برضو ما ينفعش ليه ليه للسنة السنة التركية واضح الكلام كده نعم احنا ذكرنا المسألة دي في شبراء ذكرت محاضرة مستقلة قلت إيه ساعتها؟ تقرأ في, أول في الركعة الأولى صحيح كده؟ والثانية لا تقرأ حينما يقوم إلى الركعة الثانية بهذه الفاتحة لا تقرأ وإنما علي أن يكمل الكراءة واضح؟ في محاضرة مستقلة تكلمنا في هذه المسألة بخاصتها في سنن أبي دون نقيم الصلاة ونكمل إن شاء الله